البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الرب ورضوانه واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام فان صدوكم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 وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ والمتردية, وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقًا اليَوْمَ يَئِسَ الذيينَ كَفَروا مِنْدينكُم فَلاَا فلا تَخْشَُوم فَلاَا تَخشَُوم وَخشَعونيَوْومَ أَكمَْلتُ لكمْ دينكُم وَتْمَمتُ عَلَكُم نِعمَتِ وَتْمَمتُ عَلَكُم نِعممَتِ وَرضيتُ لكُم الإِسلامدينين فمَنِطرُرَّ فيِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُ تجان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 وَالْمُحسَناتُ مِن المُؤمِناتِ وَالْمُحسَناتُ مِنَ الذي نَأوتُ الْكِتاباب وَْمُحصَناتُ مِنَ الذي نَأوتُكِتابابَ مِنْ قبلَِكُمْ إذَا آتَيتمون إذَا آتَيتُُون محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فقد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين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 وَإِن كُتُم مَرضَ أَو علىى سَفَلٍ أَجَ حَد مِنْكُ أَجَ حَدم مِنْكُم مِ من الغائِطِ أَلا مَسُْم النِسَا أَوْلَا مَسْتُم النِسَا أَفَلَم تَجددمَا فَإِذَا مَمَّصُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَةً عَلَيْكُمْ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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم انكروا نعمه الله عليكم اذ هم مقوم ان هم مقوم ان يبسطوا اليكم ايديهم, فكف ايديهم, فكف ايديهم عنكم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 وَآمَتُم بُِسُلي لإِن أَقَمْتُمُ الصَّلَةَ وَآتَيتُ مُزَّكاتَ وَآم تُمْ بِرسُلي وَزَّتُمُم وَزَّتُمُ وَأَقََضْتُمُ اللهَّه قَرضًا حَسَنَلَ أكَِّرًا عَنكُم سَي نات تجري من تحت الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلعوا على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصرى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا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 يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا ويعفو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يا أَيُّهَا الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم انكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم اذ جعل فيكم انبياء او جعل لكم ملوك واتاكم ما لم يات احد من العالمين يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم وَلَا تَرْتَدُّونَ عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا قَالُوا يَا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ أُدْخِلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غالبون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 تَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْنِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بني آدم بالحق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 ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبو ابي اسمي واسمك فتكون فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواريه فَأَوَارَى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ, أنه من قتل نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ أَوْ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا, ثم إن كثيرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثلا مما ومثلا معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ النَّارِ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا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 يَقُولُونَ إِن أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَو فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ فَلَن الله لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يطهر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 ان الله يحب المقتصدين وكيف يحكمون كوعادههم التوراه فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ, والربانيون وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ فَلا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاَّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قَصَصِهِمْ إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك, فأولئك هم الظالمون وَقَفَّيْنَا على آثَارِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ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 ولكن ليبلوكم فيما آتاكم أستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم, فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا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 بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى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 الذين اقسموا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم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 إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلينا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مثوبة عند الله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 فَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِ مَالِ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا لولا ينهى عن الربانيون والاحبار عن قولي مالإثم أم قولي مالإثم وأكل مالسحت نبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت ايدي ولعنوا بما قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ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 والله لا يحب المفسدين ولو أن اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم ولا ادخلناهم جنات النعيم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 قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حتى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُنَّكَ فِيهِمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ربك فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 من المسيح بر مريم الا رسول قد خلت من قبلي الرسل قد خلت من قبلي الرسل وام موسى الصديق كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع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 عيسى وليل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تَرَكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَل تَجددًاَّ أَقَرَبَهُم موَّتَ للَِّذينَ آمَنُواَّينَ الذين قالوا الذيينَ قالوا إِ نَصَارَ ذَلِكَ بِأََّ مِنْهُمْ قِّسينَ وَرُبَانَوا وَأََّهُم وَأََّهُم لاَا يَسْتَكْبرِرُون.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 وَمَا للَنَا ل نُؤمِنُ بِاللهِ وَمَا جَأَنَا مِنْ الحَقِّ وَنَطمَع وَنَطُمَعُ أَ يُ دَخِلَناَا رَبّنَا مَعَقَوْمِ الصَّالِحم فَأَثَابَومُ اللَّهُ بِمَا قالَاوا فَأَثَابَو مُ اللَّهُ بِمَا قالَاوا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 يا أيها الذين آمنوا لا أَهََّذينَ آممَنوا لاَا تحَّمُ طَيباتِ مَا حَلَّ اللهَّلَكُم لا تُحَرّمُ طَيباتِ مَا أَحَلَّ اللهَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَتَدُ إِ اللهََّ لا يُحبُّ المُتَدين وَكُلوا مَِّا رَزَقَكُم اللَّهُ حَلَلَ طَييبَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ, ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ, رجس مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ, فاجتنبوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 يا أَهَاَّينَ آممَنوا لََبلل وَنَّكُم اللَّهُ بِشَيئم مِن الصَّييدَلََبلَل وََّكُم اللَّهُ بِشَيئِم مِنَ الصَّييد تَنَالُ أَدكُم وَلماحُكُم تَنَلُ أَدكُمْ وَلماحُكُم لعلممَ اللهَّهُ مَ خَافُ بالِالغَيبَ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحكم به, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا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 وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا جُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَ وَالْقَلَائِدَ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 ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذب يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ تَحَادُدُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا ذَوَاعِدٌ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِثَمَنِ لا نشتري بي ثمن ولو كان ذا قربا وَلَا نكتم ولا نكتم شهادة الله اننا اذا من الاثمين فان عثر على انه ما استحق اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شاهدتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذَلِكَ ادْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ لا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم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 انزل علينا ماء دة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم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 ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم